هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان دار السلام وجنات المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لك لا على سمعت به الأذان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب.